يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهينين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغهار القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيم العجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب المهدي الواحد الصمد القابض الاخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المالع الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صاحبه وسلم عدلا معلوم ماضيكا